دَرَاءَةٌ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا كُون مُغَيِّرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ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 ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ حَدَّثَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا بَلَغَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قوم لا لَّا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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا بمة يرضونكم بأفواههم وتابا قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله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 مت الكفر انهم لا ايمانا لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما انك تو ايمانهم وهم الرسول وهم بدأوكم أول مرة تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم اللَّهُ بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشك صدور قوم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 كُم وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أن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 يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها خالدين فيها ابدا ان الله عنده يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياءين استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم قوم فاولائك هم الظالمون قل ان كان اذاكم وابناءكم واخوانكم وازواجكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال نق ترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بمره والله لا يهدي القوما الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حلين لذاعبتكم كثرتكم فلم توني عنكم شيئا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 ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْواهِهِم يُظَاهونَ قَوْل الذيذينَ كَفَروا مِن قَْ قاتَ لَهُم اللَّ أَنَّ يُفَقُ إاتَّخَذُون أَحْبَارَهُمْ م رُحْبَانَهُ أَغْبَابًا مِن دُون اللهَّهِ وَْمَسِيحَابنَ مَرغِييَم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 يا ايها الذين امنوا ان كثيرًا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل لا ياكلون اموال الناس بالباطل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 هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا 4 حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ هَل تَظْلِمُ فِيهَِّ أَن فُسَكُمْ وَقاتِل الْ المُشِْكينَكَ فَتَمْ كَمَا يُقاتِلونَكُمْ كَفَ وَعلَمُ أَن الللههَمعَ إنما النسي زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا, ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء وعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمْ مُنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمُوا إِلَى الْأَرُّبُ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ أم مَتَعُ الحيةِ الدُّنْيياَا فِيلَ خِرَة إِلَّا قَليل إِللاا تَنفرِرُوا يُعَذِبكُمْ عَذاَابَن لمَ وَيَسْتَبَدٍ قَوْمًَا غيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَييل وَلَّهُ عَى كُلِّ شَيْ إِ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ, في الغار إذ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِن فِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ الله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 بيعاتهم فتبطهم وطيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبا لو ولا اوضعوا خلالكم ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم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 ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل انفخوا طوع لو كرها لن يتقبل منكم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 كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يأتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَذْهَقَ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَنْ جَأَنُوا مَغَارَاتٍ لَهُمُ الدَّخَلُ وَلَوِيلَهُ وَهُمْ يَجْمَحُونَ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 إِ إلَ اللهَّهِ رَغبُون إِ مَس الصَدَقاتُ ل لل الْفُقَرَاءاءِ وَالْمَسكين وَالْعَامِلينَ عَلَيهَا وَْوَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِِّقابِ والاللَّارِمينَ وَفيِي سَبيل الللههِ وَبِنِ السَّبيل وَبِنِ السبيل فريضة 114. والله عليم حكيم 115. ومنهم الذين يوجون النبي ويقولون هو أذن 116. قلوا اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا والَّذينَ يُودونَ رَسُول اللهَِّ لَهُم عذاابُ نَ لم يَحْلِفونَ بالِاللههِ لَكُم لرضُوكُم واللهَّ وَرَسولهُ أَحَقّ أَ أن يرضُوه إن إ كَ مُ مِنين أَلَ يَعلَمُ تِلْكَ لَهَا وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُنَّ رَجَهَنَّ فَإِنَّ لَهُنَّ رَجَهَنَّ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قُلَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَبِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ يُعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ تُعَذَّبَ طَائِفَةٌ بِأَنْ لهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم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 وَخُدْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَنَاخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَاتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ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 الله عزيز حكيم وعلى الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدل ورضوان الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبيس المصير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 وإن يتولوا يعذبهم اللَّهُ عذاب نريما فِي الدنيا وناخرة وما لهم في الأرض من ولي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 فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا ف يععلمُ سَِّهُم مَجوهُم أَن اللهه عَناا مُلوب الذيذينَ يَلمِزونَ المُطَّوّعينَ منِن المُومِنينَ فِي الصَّدَقاتِ والَّذين لا يجدونَ إِللاا جُهدَهُم فَاسحَرونَ مِنهُم سَفرِ اللهَّهُ مِنهُم وَلَهُم عذاابُ نَن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 ما اشد حظا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل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 وَإِذَا أنزلت سورة لنا منوب الله وجاهدوا مع رسوله استاب لك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وَأَنفُسِهِمْ وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري احتها لنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من العراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب نبيم ليس على الضعفات ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج حرج لذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ماتوا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الذمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستابلونك وهمون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 أَلَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَلِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 الله رفور رحيم والسابقون لولون من المهاجرين وننصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها لنهار خالدين فيها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 اعمالون واخرون مهجون لامر الله ان ما يعذبهم وان ما يتوب عليهم والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن الا اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد نسس على التقوى من أول يوم نحق أن تقوم فيه فِيهِ رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن السس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير لم نسس بنيانه على شفاجر في نهار فانهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا 124. والله عليم حكيم 125. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة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 التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون لا مرون بالمعروف وانهون عن المنكر والحافظون والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربا من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم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 من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين وننصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزير من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا ت إذاَا ضَاقَت عَلَيْهِمُ لَوْظُ بِمَا حُبَة وَضاقَت عَلَيْهِِمُ أَنفُسُهُم وَظَنُّ وَظَنُّ أَلَّ مَنْ جَأمِنَ اللهَّهِ إِلَّا عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّابِقِينَ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العراب أن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 ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين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 فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون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 لِتُسْرَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمُ الْإِيمَانُ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ مَّنْ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا